قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا <تصفيق> قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ داها فما تصاحبني قد بلى والتميم لذو سالن تخوان علي اجرا قال هذا في رق بيني و بيني لاون ويرمالن تس تقع على جصرا ام مسفينا توفن سلم سكينيا في البحر عرف أن أعيبها كان همطيانهم <تصفيق> وكفرا فاعدنا ان يبدلهم ربهما خيرا منه زكاتا واخر فرح واما المجدار فكان ليقول ما نيتي ما ني في المجد انك كنت حتىك Guys! Okay. يسألونك عن ذي القرنين قل